النشرة الإخبارية.النشرة الإخبارية.كالصاعقات المرعبة كالذاريات المرسلة نمضي إليهم في ثبات عرش المُحدي نمضي إليهم كالرعد سات لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعود حتى تبين ما تدين.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين. الثامن عشر من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وإصابة 400 من الرافضة المشركين وقوات الأمن الأفغانية المرتدين في كابل مقتل وإصابة 15 عنصرا من البكك المرتدين في البركات والخير هلك وجرح من الشرطة الاتحادية المرتدة في كركوك. وقصف قرية الرافضية بقذائف الهاون في ديالا البداية من ولاية خراسان هلاك وإصابة أربعمائة من الرافضة المشركين وقوات الأمن الأفغانية المرتدين في كابل بتوفيق الله تعالى تمكن الأخ الاستشهادي أبو عاصم الباكستاني تقبله الله من الوصول لتجمع كبير للرافضة المشركين في الناحية السادسة من مدينة كابل أمس وحينما توسط جموعهم فجر سترته الناسفة وبعد قدوم عناصر الأمن الأفغاني للمكان فجر المجاهدون سيارة مركونة مفخخة ما أدى لهلاك وإصابة أربع من الرافضة وعناصر الأمن الأفغاني المرتدين ولله الحمد والمنه ننتقل إلى ولاية الشام مقتل وإصابة خمسة عشر عنصرا من البكك المرتدين في البركة والخير من البركة بتوفيق الله تعالى استهدفت مفرزة أمنية لجنود الخلافة تجمعا للبكك المرتدين بالقرب من دوار سفيان في مدينة القامشلي بتفجير آلية مركونة مفخخة ما أدى لهلاك ستة عناصر وإعطاب آلية رباعية الدفع ودراجة ولله الحمد وفي الخير بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس شاحنة للبكك المرتدين في قرية درنج بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك ثلاثة عناصر وإصابة آخر كانوا على متنها كما استهدفوا في اليوم ذاته آلية رباعية الدفع المرتدي البكك في مدينة هجين بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة ستة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد والمنه. وأخيرا إلى ولاية العراق هل كاوجرح من الشرطة الاتحادية المرتدة في كركوك وقصف قرية الرافضية بقذائف الهاون في ديالا من كركوك بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة أول أمس من تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة بالقرب من بلدة الحمل بمنطقة الرياض ما أدى إلى وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنة وفي ديالة بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس قرية مبارك الرافضية شمال خانقين بتسع قذائف هاون ما أدى لأضرار مادية ولله الحمد والمنة وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. هلاك وإصابة أربعمائة من الرافضة المشركين وقوات الأمن الأفغانية المرتدين في كابل مقتل وإصابة خمسة عشر عنصرا من البكك المرتدين في البركة والخير هلك وجرح من الشرطة الاتحادية المرتدة في كركوك. وقصف قرية الرافضية بقذائف الهاون في ديالا وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعزتي حملت لواء كرامتي بعزيمة وتجلدي كانت لها كل البلاد نصرت بغعب والجهد والشرح بين الناس عدوى الدين أسمى مقصدي الصاعقات المرعبة كالثاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبت وندوق عرش الملحد نمضي إليهم كالرعوت ساوت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين كالصاعبات المرعبات كالثاليات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندوق عرش الملحد نمضي إليهم كالرعد ساوت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعد حتى, حتى تبيد المعتدين